اتَجْعَلُوا فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ أأَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, ويكفك الدماء ونسبح بحمدك ونقدس لك ويكفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني لَمْ يَعْلَمُ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فقال أنبئوني بأتماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأتماء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قاد وسبحانك علم العليم الحكيم تَأَن تَعَلي لِحَكِيم قَالَ يَ آدَمُ أَمْ بِهُمْ بِأَثْمائِهِم خَلَ آدَمُ أَنْ بِحُم بِأَثْمَهِم مائهم قال ألم أقل لكم فلم نائهم قَالَ أَلَمْ أَكُكُم إِن أَلَمُ وَيبَككَمَاواتِ وَالْأَضِ وَأَلَم قَالَ أَلًَا وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة فتجدوا, فتجدوا إلا إبليس أبى واتكبر وكان من الكافرين فتجدوا إلا إبليس وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا وَكُلْنَا يَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ مَا وَلَا تَقْرَبُوا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ مَا وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَقُْرَدَه الشَّْدَرَتَ فَكَكُانِ لَ قَالين فَأَزَل لَهُ مَ الشَّي قَانُعَنْهَا فَأَقَْْجَهُ م مٍِ مَا كََ فيِي فَأَذََّهُ مَشَّكَانعَنْهَا فَأَقَْْجَهُ منين وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع السلاحين فتلقى آدم من ربه كلمات فَتَابَ عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب